بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا والعاديات ضبحا فالموريات قدحا الموريات قدحا بالموريات صبحا فأثرون به نقاء، فأثرون به نقاء، فوشقون به جمع، فوشقون به جمع، إن الإنسان لربه لكنود. وإنه على ذلك لشهيد وينه على ذلك لشهيد وينه لحب الخير لشهيد وينه لحب الخير, لشديد لحب الخير لشديد أَفَلَا يعلم إذا بُرَصَّ مَا في القُبُورَ أَنْ يَلْهُ إِذَا بُرَصَّ مَا فِي القُبُورَ وَأُصِلَ مَا فِي الصُّدُورِ Thank <tries> you.